الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن وبعد فنكمل درسنا في ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة حيث وقفنا على قول المصنف رحمه الله حيث أنه ذكر رحمه الله أنواع العبادة وذكر دليل كل واحد رحمه دليل يجوز لغير وفي أنه أنواع أنها عبادة وإذا تقرر أنها من المصنف الله هذه صرفها الله الله ذكر وذكر وإذا كل تقرر العبادة العبادات عبادة عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله تعالى قال على ومنها الدعاء والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال وفي الحديث الدعاء مخ ا ل ع ب ا د ة إ ذ ن الدعاء بمعنى الطلب ورفع الحاجات وكشف الكربات والتلهج إ ل ى الله سبحانه وتعالى ب ا ل ر غ ب ة و ا ل ر ه ب ة هذا هو الدعاء وهو الطلب كقول ا ل إ ن س ا ن يا رب اغفر لي يا رب اعني يا رب اكرمني يا رب ارزقني يا رب عافني ونحو ذلك هذا كله دعاء لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى فلا يجوز ل ل إ ن س ا ن يقول يا جبريل المدد أ و يا جبريل عافني ولا يجوز أ ن يقول يا عيسى المدد أ و يا محمد صلى الله عليه وسلم عافني هذا لا يجوز ل أ ن هذه ع ب ا د ة و ا ل ع ب ا د ة لا يجوز صرفها إ ل ا لله تعالى وقد جاء في الحديث الصحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة والمصنف رحمه الله أ و ر د ل ف ظ ة الدعاء مخ العباده ة و ذ هذه ه قوتها ثبوتها معناه الله اللفظة وإن كانت واضحة للعوام والمبتدئين في طلب العلم في قوتها على المراد إلا أن اللفظة هذه في في نظر وإن كان معناه صحيحا بلا شك قال طلب على وجل في في في وإن وإن أن نظر شك عز وقال ربكم ادعوني أ س ت ج ب لكم إ ن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم د ا خ ل فسمى الله الدعاء عباده و أ خ ب ر أ ن من لم يدع الله معناه انه دعا غير الله أ ن ه سيدخل جهنم داخرين عياذا بالله تعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله يغضب على العبد إ ذ ا لم يساله أ ل ل العبد ل ه سبحانه و ت ا ل ى ي غ ض على ع ل ا ب إ ذ الله م ي س أ العبد والله سبحانه وتعالى يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع ي اذا دعان و أ ي ض ا ً الله سبحانه وتعالى يجب أ ن ندعوه ع ب ه وأن د الدعاء الطلب الذي دعاء المسألة هو وهذا النوع ا ل أ و ل من أ ن و ا ع الدعاء ودعاء ا ل ع ب ا د ة التي هي من جنس التقربات ف ا ل ص ل ا ة من دعاء ا ل ع ب ا د ة الذكر من دعاء العباده ة العبادة العبادة ودعاء دخول ودعاء الخروج من المسجد من دعاء للمسجد دعاء دعاء الحاجات من من ذ ه شرعه النبي صلى الله عليه دعاء ودعاء معين ما النبي Зمان مكان مسألة وسلم لسبب أو في زمان أو صلى في في فما كان منه معينا لفظه وزمانه وجنسه ونوعه فهذا هو دعاء ا ل ع ب ا د ة وما لم يعينه الشارع مما فيه طلب فهذا هو دعاء ا ل م س أ ل ة والفرق بين النوعين من الدعاء أ ن دعاء ا ل ع ب ا د ة لا بد أ ن تكون م ش ر و ع ة من حيث اللفظ و م و ا ف ق ة من حيث الزمان والمكان ومن حيث العد د و ا ل إ ف ر ا د ومن حيث الجنس والنوع و أ م ا دعاء ا ل ع ب ا د ة فلا يلزم أ ن يكون باللفظ إ ل الا أن يكون إ شرط واحد وهو أ ن يكون صحيح المعنى والا يكون فيه ق ط ي ع ة رحم ولا ظلم فدعاء ا ل م س أ ل ة هو الطلب الصريح اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني اللهم اعزني وسبحان الله والحمد لله و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ونحو ذلك ثم قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم مخافون الخوف من الله عبادة ولا يجوز للإنسان يخاف من غير الله خوف السر أو خوف العبادة. الخوف العبادة لا يكون عبادة العبادة العبادة تعالى فلا الآية التنصيص على الله للإنسان الله السر لا إلا الله مؤمرين فيها يخاف غير تعالى فهذه كنتم من من إن أن من سبحانه وتعالى. ومعنى خوف ا ل ع ب ا د ة هو أ ن ا ل إ ن س ا ن يخاف من شيء غيبي ليس له أ ث ر على انسان ل إ ظاهر فيخاف من ميت أ و يخاف من جني أ و يخاف من ملك أ و يخاف من معبود صنم أ و وثن فهذا خوف العباده ة وهو شبيه بخوف شبيه الله الذي لم يره الذي ي المسلم ا لم لكن من رأى آ ت وخوف ا ل ع ب ا د ة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى وهو يختلف عن الخوف الطبيعي الذي يكون من ا ل إ ن س ا ن حينما يرى أ س د ا أ و يرى سلاحا مشهرا عليه فهذا خوف طبيعي لا يضر في ا ل إ ي م ا ن شيء وهناك خوف ثالث وهو الخوف المحرم وهو الخوف من الأمور الطبيعية من وهو والمحرم يؤدي ه ذ الخوف ا إ ل ى ترك واجب أ و ارتكاب محرم فهذا الخوف محرم ولذلك الله سبحانه وتعالى نهى عن الخوف المحرم فكيف بالخوف فقال خوف خوف الشركي المشركين لكنه إذا أدى إلى ترك المسلمين طبيعي بالدين بعض وعلا إذا مقاتلتهم الإشهار جل إلى إلى وأدى عن مع عدم من أنه أدى ف إ ن هذا مذموم لذلك قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إ ن كنتم مؤمنين قال والدليل الخشيه قوله تعالى فلا تخشوهم و خ ش و ن ي فهي ن ب غ ى ا ل إ ن س ا ن أ ن لا يخشى إ ل ا من الله سبحانه وتعالى و ا ل خ ش ي ة هو نوع من أ ن و ا ع الخوف لكنه مع التعظيم وهو أ ك ث ر ما يكون في قلوب العلماء ولهذا قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء الله عباده يخشى و إ ن م ا تكون الخشيه اكثر في قلوب العباد أ ه ل ا ل إ ي م ا ن والتقى والصلاح قال الله جل وعلا إ ن الذين هم من خ ش ي ة ربهم مشفقون والذين هم ب آ ي ا ت ربهم يؤمنون والله سبحانه وتعالى قال عن الخوف وعن الخشيه ة فإيايا ف ر ب و ن فاياي ل آ ت ف ذكر أنه لا ينبغي لا ل ا خ و ف إ ل ا من من الله ولا الخشية إلا من الله ولا ل ر ه ب ة إلا م ن الله كثيره كلها تدل على أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يجوز له أ ن يخاف من وثن ولا من صنم ولا من أ م ر غيبي غير الله سبحانه وتعالى وينبغي على الإنسان أيضا في الخوف يخاف من الله سبحانه وتعالى ويخاف أن لا تقبل أعماله لأنه عظيم وهو قد يكون أخطأ أو أيضا في يخاف عظيم ينبغي الإنسان من سبحانه أن لأنه لكن مقابل تقبل على أعماله مع الله لا زل لا له هذا أخطأ قد أ ن يقطع الرجاء فيرجو الله سبحانه وتعالى ولا يرجو غيره ودليل الرجاء قال المصنف رحمه الله ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ب ع ب ا د ة ربه أ ح د ا ومعنى الرجاء الطمع في عفو الله عز وجل ورحمته والقبول وقبول ا ل ع ب ا د ة من عباده لا ينبغي ل ل إ ن س ا ن يرجو غير وجل الله عز وجل. فمن رجا غير الله رجاء تعبد ف إ ن ه قد وقع في نوع من الشرك فينبغي على المسلم أ ن يعيش بين الخوف والرجاء قال الله عز وجل عن خلص عباده من المؤمنين و ا ل أ ن ب ي ا ء إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فرغبا هذا هو الرجاء ورهبا هذا هو الخوف ورهبا الله سبحانه وتعالى ذكر عن المصلحين وصالحين ا ل فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا, وطمع خوفاً وطمعا وطمعا و ط معناه ا م ع الرجاء الناس يعبدون الصالحين والصالحين لما كانوا أ ح ي ا كانوا يعبدون الله خوفا ورجاء فينبغي على ا ل إ ن س ا ن أ ن يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له ومن أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ة التي ذكرها المصنف التوكل والتوكل هو بذل السبب واعتماد القلب على خالق ا ل أ س ب ا ب بذل السبب واعتماد القلب على خالق ا ل أ س ب ا ب ودليل التوكل قال المصنف قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إ ن كنتم مؤمنين فالتوكل في في فهو كافيه الله عز وجل من دلالات كمال الإيمان وكلما زاد الإنسان في توكله كلما كان زائدا في إيمانه وقال جل وعلا الله على وجل توكله جل يتوكل على ومن عز حسبه من أي كافيه. <تصفيق> والله سبحانه وتعالى كاف ا ل نبيه وكاف عباده المؤمنين والله جل وعلا أ ث ن ى على المؤمنين بالتوكل فقال جل وعلا و إ ذ ا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ا فيجب على ل م م ؤ ن ان يبذل ما يقدر عليه من ا ل أ س ب ا ب ويعلق قلبه بالخالق سبحانه وتعالى ومن ت ع ا ل ى و أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ة ا ل ر غ ب ة و ا ل ر ه ب ة والخشوع وذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى في سورة الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والرغبة نوع من أنواع نوع أنواع تعالى الأنبياء الخيرات لنا الرغبة الرجاء إنهم خاشعين رغبا في في من من و ا ل ر ه ب ة نوع من أ ن و ا ع الخوف والخشوع أ ي ض ا نوع من أ ن و ا ع الخوف إ ل الا أن ا خ ش و ع معه ل ت ع معه ظ ي م ان ل والتبجيل لله ت ع ظ ي م ا ب س ح ه و ت ع الخشوع ى قال ا ودليل ل ي ة ق ل ه ت ا فلا ل ى ت خ ش و ه معه واخشوني تكون أيضا الخشية التي ل ى و ج ا ل ع ب ا لا د ة ت ك و ودليل قوله ن الإنابة إلا لله ت ع ا ل ى و ن ي ب ب و ا إلى ر ك م وأسلموا له ا ل إ ن ا ب ة معناها الرجوع ا ل إ ن س ا ن الذي كان مشركا واراد ا ح يرجع د ي الى ا ل ت و ر ا د ا يرجع ت و ب ي إ ل ى الله سبحانه وتعالى, كان مذنبا يتوب يرجي إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لانه م ذ ا ل أ لا يغفر الذنوب إ ل ا الله قال سبحانه ومن يغفر الذنوب إلا الله. فلا يجوز الإنابة والتوبة إلى غير الله. وإنما الإنابة إلا الله فلا والتوبة الله والتوبة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى لا تكون للأصنام ولا للأوثان سبحانه يجوز غير تكون تكون لا تكون ل ل أ و ل ي ا ء ولا للصالحين و إ ن م ا تكون لله جل وعلا قال ودليل الاستعانه قوله تعالى إ ي ا ك نعبد واياك إ ي ك ن س ت ع ن وفي ل بالله الاستعانة معناها طلب العون السين والتاء ل ح د ي في ث إذا استعنت فاستعن معناه ا ل للطلب م ة وإذا نستعين ظ ر ن ا ا ا إلى كلمة ل ا وقلنا ا ن ة ل س ن فإذن العون والتاء و الكلمة معناه ا للطلب أصل طلب ل ع طلب العون يكون في فعل أ م ر لا يكون فيما لا يقدر عليه إ ل ا الله لا يكون إ ل ا من الله عز وجل ف ا ل إ ن س ا ن يطلب العون من الله على عدوه يطلب العون من الله على طلب الاستشفاء يطلب فيطلب وعلي إياك وإياك طلب العون من الله عز وجل على طلب وفعل الامور الحسنة فيطلب العون من الله قال جل وعلي نعبد عز نستعين من من و إ ن م ا قدم ا ل ع ب ا د ة مع أ ن ا ل ا س ت ع ا ن ة قبلها ل أ ن ا ل ع ب ا د ة غ ا ي ة و ا ل ا س ت ع ا ن ة و س ي ل ة و ا ل غ ا ي ة أ ع ظ م من ا ل و س ي ل ة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس إ ذ ا استعنت فاستعن بالله قال المصنف رحمه الله ودليل ا ل ا س ت ع ا ذ ة قوله تعالى قل أ ع و ذ برب الفلق قل أ ع و ذ برب الناس ومعنى ا ل ا س ت ع ا ذ ة طلب العوذ و أ ص ل العوذ هو اللجء إلى من يحفظ ويصود الى ع و اللجو ل إ من يحفظ ويصون قال جل وعلا قل أ ع و ذ برب الفلق فالذي بيده الفلق والذي بيده كل شيء ن ا ص ي ة كل شيء هو الذي يلجا إ ل ي ه فيما لا يقدر عليه إ ل ا الله سبحانه وتعالى قل أ ع و ذ برب الناس ملك الناس إله الناس قال والدليل ا ل ا س ت غ ا ث ة قوله تعالى تستغيثون ربكم, ربكم فاستجاب لكم إ ذ ن ا ل ا س ت غ ا ث ة طلب الغوث والفرق بين ا ل ا س ت ع ا ن ة و ا ل ا س ت غ ا ث ة ا ل ا س ت ع ا ن ة طلب العون في فعل أ م ر و ا ل ا س ت غ ا ث ة طلب العون في كشف ك ر ب ة فعلى ا ل إ ن س ا ن أ ن يستعين بالله, وأن يستغيث بالله ولا يستغيث بغير الله س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى فإذن ا ل ا س ت ع ا ن ة لا تكون إ ل ا بالله والاستعاذه لا تكون إ ل الا إ ى ل ل جل وعلا والاستغاثة لا تكون إلا ه تكون من الله سبحانه وتعالى قد يقول قائل يقول ويقول لأحد يجوز إني في تحفظني يجوز يغير إني في العوذ جواب ونحو هل للإنسان أطلب فلان لكن اللفظة ذلك حماك أن منك أن من نعم ومن أ ن و ا ع العباده ة التي ذ ك ر التي ا م رحمه ومن ص ن أنواع ف الله العبادة ا ل ذكرها الله امر الله سبحانه وتعالى بها في الكتاب وفي ا ل س ن ة وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذبح و قال المصنف والدليل الذبح قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ه هو أحد المعاني في الآية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى فهو وقال وانحر والنسك تكون وتعالى خلق تقربا النحر الذبح المعاني الآية لا إلا الذي الأنعام فإذا ردنا أن نذبح الأنعام فصل لربك ل في بمعنى نذبح إذن أن أحد إ ي فلا يجوز ذبحها إ ل له ل الا يجوز ا ذ ب ح على ل أ ص ن ا م واذا ل على النصب ولا للأصنام ولا للنصب و إ أ ر د ن ا أ ن نذبح على غير وجه التعبد ل ل أ ك ل واكرام الضيف ونحو ذلك فهذا م أ ذ و ن به ب أ م ر الله سبحانه وتعالى ولكن ليس هذا وجه التعبد وجه التعبد هو الذبح على وجه وعلا لحومها جل الله التعبد الذبح القربة بيراقة الدم كما قال على لين الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم والله سبحانه وتعالى قرن الذبح ب ا ل ص ل ا ة فدل على أ ن ه م ا ع ب ا د ت ا ودليل الذبح ما جاء في ا ل س ن ة أ ي ض ا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله كما تكون المصنف من من الله تعالى الذبح الله أسباب التي الله وعلا أورد أن رضي لغير حديث دل علي على لعن جل عنه سبب فينبغي على ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يضحي يضحي لله إ ذ ا أ ر ا د أ ن يهدي للحج والعمره وال... لله إ ذ ا أ ر ا د أ ن يعق يكون لله فالذبح فالعبادة... لا, تكون... لا يكون الا لله سبحانه وتعالى كذلك النذر قال المصنف دليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره م س ت ط ي ع ا النذر إ م ا أ ن يكون مطلقا و إ م النذر أن يكون مقيدا ا المقيد ت ف ق العلماء على كراهته و أ ن ه لا يستخرج به إ ل ا من البخيل وهو أ ن يقول ا ل إ ن س ا ن إ ن ش ف الله مريضي ذبحت كذا وكذا إن إن لكن والنذر شف شف فهذا الوفاء الله مريضي الصمت كذا وكذا إن شف الله بكذا وكذا فهذا لكن الوفاء به عبادة واجبة والنذر المطلق قد كره بعض العلماء مكروه به كره يكرهوا بعضهم مريضي مريضي ولم بعض تصدقت قد وهو أ ن يقول ا ل إ ن س ا ن نذر علي ان نتصدق ب ع ش ر ة دنانير أ و دراهم أ و نذر علي ان اصوم ث ل ا ث ة أ ي ا م فهذا النذر على أ ي وجه كان مطلقا أ و مقيدا لا يجوز أ ن يكون إ ل ا لله سبحانه وتعالى فالنذر للقبور و ا ل أ ض ر ح ه و ا ل أ و ث ا ن هذه من أ ن و ا ع الشرك لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ومن أن, يطيع الله أن يطيع الله من نذر أن يذر يطيع فليطعه يعصي يعصهه الله الله فلا و أ ي ض ا الله سبحانه وتعالى ذم الذين يخلفون الوعد ف ي ن ب غ ا ل إ ن س ا ن أ ن يفي بوعده ونذره هذا النوع ا ل أ و ل الذي ذكره ا ل إ م ا م رحمه الله من أ ن و ا ع العبادات ثم ذكر قال الثاني ا ل إ ي م ا ن والثالثه ا ل إ ح س ا ن ثم ذكر أ ن كل م ر ت ب ة لها أ ر ك ا ن و ذكر أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م الخمسه ة تفصيل ذلك س ي أ ت ي إ ن شاء الله في درس قادم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن